اثنان، استمع إلى الأعداد التالية وأعدها، ثم قرأها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر إثنى عشرة ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر